أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن الرحى عليه عاكفين سأسعى اني افعل قيسا امري ألا يا بنا لا تخذ بي ولا براسي إن قشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري أَعَلَّبَ <أنا> الْقُرْتُ بِمَا لَمْ يَلْقُوهُ بِهِ فَقَرَّبْتُ قَرَّةً مِنْ أَفْرَعُ الرَّسُولِ فَلَبَبَطْتُهَا فَقَرَّبْتُ قَرَّةً مِنْ أَفْرَعُ الرَّسُولِ فَلَ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلف. قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلٌُّ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ لا حرق لهم ثم لنصف نجو في اليمن فصدقوا العظيم.